ا ل ذ ي ن ن أ ع م ت عليهم غير الله م ض و ب ع ي م و ل ا ا ل ح س ن